فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري على الطين صرحا, صرحا لعلي அல்ல إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَغُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَبَوْا أَن يُؤْمِنُوا إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليم كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ يدعون إِلَى النار وَيَوْمَ ஜுநானிவா لَا يُنصَرُونَ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَخْمُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ بَلْ صَائِرَةٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ